إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور وإن الله العفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم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 فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أَلِيمٌ إِنَّ الذين يحدون الله ورسوله كبتوك ما الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا، فينبئهم.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 ثلاثة إلا هو ورابعهم ولا خمسة إلا هو وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم سيئاً عظيماً ألم تر إلى الذين له عندهم دواء ثم يعودون لماله عنه ويتنادون بالإثم والعدوان ويتنادون بالإثم والعدوان ومعصية فَيَمْكُم كَمَا لَمْ يُحَيِّك بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ المصير. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آل فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من دوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضال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 الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدين دواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأسفقتم أن تقدموا بين يدينا دواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله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 ب الشيطانهم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله هؤلاء كفِّ الأذلين كتب الله أنا ورسلي أَنَّ وَرَسُولِهِ إِن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوعدون من حال الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباد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 رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. أولئك حزب الله